صل لهم اما من ياتمون به و إ ل ا فصلاته له بهم فقالت ع ا ئ ش ة إ ن أ ب ا بكر يا رسول الله إ ذ ا قام في مقامك لم يسمع الناس في ر و ا ي ة رقيق يعني رقيق القلب وفي روايه أ س ي ف يعني شديد الحزن لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي الناس نعم هذا الكلام صحيح أ ب و بكر رجل رقيق ا لكن هل هذا مما يمدح به و يستحق به التقديم في ا ل إ م ا م ة أ و هذا يقال لا غير ه أو ل ا ء منه الذي الرجل الذي ليس برقيق القلب هؤلاء منه هذا مما يستحق به التقديم هذا مما يستحق به ابو بكر التقديم و في حكمه غيره إ ذ ا وجد شخص ي ت أ ث ر ب ا ل ق ر ا ء ة و يؤثر بالناس هو اولى, أولى من ي ا م الناس وهل معنى هذا أ ن عمر رضي الله عنه قاسي القلب له عمر رضي الله عنه إ ذ ا قام فانصلاه نعم له نعم له أ ز ي ز لا يكاد يسمع الناس من ازكى ل هذا الرجل الجلد القوي ا ل أ م ي ن إ ذ ا وقف بين يدي خالقه جل و علا تغير وضعه فمر عمر فليصلي للناس و هي في البخاري كلها فليصلي بدنياه ل أ ن اللام لام ا ل أ م ر تجزم المضارب فليصلي الناس قال مروا أ ب ا بكر فليصلي الناس ت أ ك ي ك مروا أ ب ا بكر فليصلي الناس قالت ع ا ئ ش ة فقلت ل ح ف ص ة قولي له لكانها رات ان قولها لا يقبل في ابيها قولي له ان ابا بكر اذا قام في مقام كان يسمع الناس من البكاء فمر عمر فيصل الناس فقالت حفصه ففعلت حفصه قالت النبي ع ل ي الصلاه والسلام ما قالت لها、عايشة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انكن لانتن صواحب يوسف انكن لانتن صواحب يوسف يعني كصواحب يوسف مثل صواحب يوسف في إ ظ ه ا ر خلاف ما في الباطن في إ ظ ه ا ر خلاف ما في الباطن يعني ع ا ئ ش ة لما قالت هذا الكلام هل ا ل ع ل ة ا ل ح ق ي ق ي ة في كلامها كون أ ب ي ه ا أ س ي ف لا يسمع الناس من البكاء أ و ل أ ن ه ا ترى أ ن ه إ ذ ا قام مقام النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يتشاءم الناس به هذا موجود عند الناس إ ذ ا عزل شخص كفك من منصبه و عين مكانه بدله ممن لا يقاربه و لا يدانيه لا شك أ ن ه يكون محل شاؤم يعني ازدرا ف أ ب د ت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها هذه ا ل ع ل ة و أ ظ ه ر ت غيرها ف ش ب ه ا ل ن ب ي عليه الصلاه و السلام بصواحب يوسف وجه المشابهه ان كن ا لانتن صواحب يوسف المخاطب به حفصه وتدخل فيه ع ا ئ ش ة ل أ ن ه ا قالت ذلك قبل ذلك وجه ا ل م ش ا ب ه ة كما قال ابن حجر أ ن زليخه استدعت ا ل ن س و ة و أ ظ ه ر ت لهؤلاء ا ل ن س و ة ا ل إ ك ر ا م ب ا ل ض ي ا ف ة ومرادها أ ن ينظرن الى يوسف فيعذرنها و ع ا ئ ش ة أ ظ ه ر ت أ ن السبب كون أ ب ي ه ا رقيقا و مرادها لا يتشاءم به الناس ف أ ظ ه ر ت خلاف ما تبطن نظير ما فعلته ا م ر أ ة العزيز قال صواحب ما قال ص ا ح ب ة يوسف لانتن صواحب يوسف نعم و هذا من التشبيه البليغ حذفت فيه ا ل أ د ا ت ف ك أ ن المشبه عين المشبه به مروا أ ب ا بكر فليصلي ل ل ن ا س فقالت ح ف ص ة ل ع ا ئ ش ة ما كنت لاصيب أ ص ي ي ب منك خ ر ما كنت ل أ منك خيرا هذا يحتمل في حال الغضب و إ ل ا أ ص ا ب ت منها خيرا كثيرا و إ ن كانت ضرتها لكن في حال الغضب وفي حال المواقف اللي مثل هذه المواقف يتجوز في مثل هذه ا ل ع ب ا ر ة والنساء عموما هذا ا ل أ س ل و ب مطروق ع ن د ه م كثير من النساء ما ر أ ي ت خيرا قط وعلى س ب ي ن ه يوجد كثير في الرجال وقد يكون في م و ا ج ه ة مخلوق وقد يكون أ ع ظ م من ذلك في م و ا ج ه ة الخالق قد يتبرم ا ل إ ن س ا ن من القدر ويبدي للناس أ ن ه ما أ ص ا ب خيرا و هو يشكو بذلك ربه جل و علا على كل حال ا ل إ ن س ا ن أ ن يشكر النعمه التي هو فيها ل أ ن ه ما من ن ق م ة إ ل ا ويوجد عند غيره ما هو أ ع ظ م منها يعني لو نظرت إ ل ى أ ب أ س الناس في الوجود من تراكمت عليه الديون وغزته ا ل أ م ر ا ض لا بد أ ن تجد في بعض الجوانب من حياته من هو أ س و أ منه في هذا الجانب و إ ن كان أ س و أ من غيره في بعض الجوانب ف إ ذ ا نظر ا ل إ ن س ا ن إ ل ى الجوانب ا ل م ش ر ق ة في حياته شكر الله على ذلك والشكر لازم للعبد و إ ن كان يعيش ح ي ا ة دون غيره ومبتلا ب أ م ر ا ض لا توجد ع ن غيره ل أ ن هذا الشكر في مقابل نعم لا تعد ولا تحصى يعني ان ابتلي ا ل إ ن س ا ن بنقم م ع د و د ة فالله جل وعلا أ س ب ق عليه من النعم ما لا يعده ولا يحصى وحدثني عن مالك عن بن شهاب العطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار ابن عدي بن نوف القرشي من كبار التابعين وعده بعضهم في ا ل ص ح ا ب ة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهران الناس هذا مرسل هل يختلف في تسميته مرسل نعم هل يختلف في تسميته مرسل لماذا لا لا ل اترك كونه من ا ل ص ح ا ب ة ي على ن ي ع أ ن ه تابعي وهذا قول ا ل أ ك ث ر نعم يختلف في كونه مرسلا هذا مرفوع تابع وتابعي كبير ل أ ن من أ ه ل العلم لا يرى مراسيد صغار التابعين مراسيد لا يدخلها في حد المرسل مرفوع تابعا على المشهور فمرسل انه قيده بالكبير فما يرفعه التابعي الكبير مرسل اتفاقا متفق على ت س م ي ة ا ل م ر س ل و يختلفون فيما ع د ا ذلك مراسيد الصغار و ما يكون فيه سقط في ا ث ن ا د ه في أ ث ن ا ئ ه بعضهم يسميه مرسلا أ و س ق ت راون ذو أ ق و ا ل ي و ا ل أ و ل ا ل أ ك ث ر في استعمالي انه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ص ب ح بين و أ ش ب ع ت النون و أ ض ي ف ت إ ل ي ه ا الميم بينما وقد ق ا ل بين ا بدون ميم بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس بين ظهراني الناس يعني هم محيطون به محيطون به اذ جاءه رجل هو عتبان بن مالك فساره ناجاه بكلام فلم ي د ر ما ساره به ل أ ن ه لم يجهر به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه و سلم جهر رسول الله صلى الله عليه و سلم يعني بقوله أ ل ي س يشهد ان لا إ ل ه الا الله أ ل ي س يصلي لما جهر النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام عرف ما ساره به ف إ ذ ا هو ي س ت أ ذ ن ه في قتل رجل من المنافقين يقول ابن عبد البر والباجي هو مالك بن الدخش ويجعلون、pues. مثل هذه ا ل ق ض ي ة هي في, في لما دعا عتبان بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم يصلي له في مكان موضع من بيته وحصل كلام عن مالك بن الدخش ولكن ليس في سياق ا ل ق ص ة ما يدل على أ ن ه ا هي تلك ا ل ق ص ة ق و ل ابن حجر وليس فيه دليل على ما ادعاه من أ ن الذي سار هو عتبان ولم يختلف في شهود مالك بن ا ل د خ ش م بدرا بدري فكيف يقال أ ن ه من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر أ ل ي س يشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن م ح م د رسول الله فقال الرجل بلى قد يكون وصفه بالنفاق على حد زعم من سار يعني توقع أ ن ه منافق ل أ ن ميله و هواه كما قالوا في ق ص ة عتبان و وجهه إ ل ى المنافقين فحكموا عليه بالنفاق من خلال هذا الميل لكن مثل هذا لا يكفي الى ان يحكم عليه و يشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله و يصلي مع الناس نعم نعم ي ق و ا لا إ ل ه إ ل ا الله خالصا من قلبه فقال الرجل بلى و لا ش ه ا د ة تصور أ ن ه يقولها في الظاهر من غير اعتقاد و يستدل بذلك يستدل على ذلك بفعله ل أ ن ميله إ ل ى المنافقين بلا و لا ش ه ا د ة له فقال عليه سيصلي قال بلا و لا ص ل ا ة له ل أ ن ه ارتكب أ م ر ا عظيما محبطا للعمل على حد توهمه فقال صلى الله عليه و سلم أ و ل ئ ك الذين نهاني الله عنهم ل أ ن ه نهي عن قتل المصلين النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام نهي عن قتل المصلين و كلم مرارا في قتل المنافقين المعلوم نفاقهم فامتنع عليه ا ل ص ل ا ة و السلام معللا بالا يتحدث الناس أ ن محمدا يقتل أ ص ح ا ب ه ما موقف ا ل أ ع ر ا ب ي البعيد عن م خ ا ل ط ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام إ ذ ا بلغه أ ن ه قتل اناس يشهدون أن لا اله إ ل ا الله يصلون معه و لو كانوا لا يعتقدون ذلك في هذا صد عن دين الله فاذا تحدث الناس أ ن م ح م د يقتل أ ص ح ا ب ه قال ندخل في دين يقتل أ ص ح ا ب ه فيكون في, في هذا صد عن الدين يعني على سبيل التنزل أ ن ك قلت لا ش ه ا د ة له و ا ل ش ه ا د ة أ م ر قلبي انت لا تعرف عن حقيقه قولك نعم وعلى سبيل التنزل لو افترضنا أ ن ه منافق هؤلاء الذين لا أ ق ت ل ه م لئلا يتحدث الناس ان محمدا يقتل أ ص ح ا ب ه وما دام يصلي فقد وليت عن قتل المصلي هذا المنافق ما دام يشهد ان لا إ ل ه إ ل ا الله يصلي مع الناس و نفاقه في قلبه و بين قومه م مثله ممن لا يشهد عليه بالنفاق و بما ينقذ ا ل ش ه ا د ة يترك لكن إ ذ ا شهد عليه أ ن ه جاء بمكفر نعم ب م ك ف ارتكب ب مكفر او بما ينقذ ش ه ا د ة ان لا إ ل ه إ ل ا الله ب ا ل ب ي ن ة يستتاب ثلاثه انتابوا الا إن ق ت ل تكون ر د ن ا وفي نصوص دعني ا أ ض ر ب ع ن ق فلان ف إ ن ه مقاتل م قيلت في, في بعض البدرين في بعض الظروف في يحتمل من الشخص ما لا يحتمل عنه منه في وقت س ا ع ة مثلا بلا شك هذا في حديث تبان معروف وعقب ذلك ب أ ن من قال لا إ ل ه إ ل ا الله خالص من قال به دخل ا ل ج ن ة هو اعتذر اعتذر لولا الحذر كان عمله خطير بلا شك بلا شك لكنه اعتذر و يشفع له كونه بدريا يشفع له كونه بدريا و هذه ا ل ع ل ة لا توجد في غيره يعني لو فعل شخص مثل فعل حاطب نعم و قال ب ا ل ع ل ة التي ذكر حاطب نعم أ ن ى له أ ن يكون مثل بدر ل أ ن السبب الذي درا عنه الحد كونه من أ ه ل ب ت ر وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر لكن ا ل أ م و ر بمقاصدها لماذا تحدث هو إ ذ ا كان يتحدث لولي أ م ر يملك انفاذ الحدود لا باس لا باس تدعي د ع و ة على شخص ولي ا ل أ م ر يسمعها و ي ق ع ه ا موقعها من الشر إ ن كانت لها حظ من النظر استدعاه وطلب منك البينه وطلب منه ما يدرى عنه نعم و إ ن كان ليس لهم ايش ح من النظر اقنعك و الا لو قيل انه لا يتحدث أ ح د في أ ح د ما ثبت بعد فمثل هذا يغتفر من أ ج ل إ ق ا م ة الحدود يقول حدثني عن مالك عن زيد بن اسلم عن ط ا ء بن يسار أ ن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وثنا اللهم أ ص ل ه ا يا الله عذبت يا و عوض عنها بالميم لا تجعل أ ن لا تصير قبري وثنا يعبد كن هذا وصف كاشف ل أ ن الوثن هو الذي يعبد من دون الله لا تجعل قبري وثنا و م ع ل و م أ ن الوثن هو الذي يعبد من دون الله سواء كان مصورا أ و غير مصور هذه ا ل د ع و ة اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد مع النظر إ ل ى واقع قبره عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وما يفعل حوله من مخالفات هل أ ج ي ب ت ا ل د ع و ة او لم تجرد نعم يعني إ ذ ا وجدنا شخص يسجد تجاه القبر و ا ل ق ب ل ة في قفاه وش نقول هذا موجود ومرئي يعني, يعني هل هذا مبرر أ ن نقول القبر ليس في ا ل م س ج د يعني هذا مبرر يعني إ ذ ا وجد غيره قبر الحسين و لا غيره م ن حوطه بجدران نقول خ ل ا ص ه بن ا ل ش ه ي شلون لا ا ل م س أ ل ة تقرير م س أ ل ة ش ر ع ي ة ل أ ن ه ا م ع ض ل ة ما هي م س أ ل ة س ه ل ة يعني لولا أ ن ه وجد هذا الفعل من عصر سلف ا ل أ م ة من القرن ا ل أ و ل نعم إ ل ى يومنا هذا وتواطؤ عليه العلماء و العباد و خيار ا ل أ م ة من ا ل ص ح ا ب ة من صغر ا ل ص ح ا ب ة و ا ل ت ا ب ع ي ن و من دونه م كان وضع خير نعم على كل حال م ن القيم رحمه الله تعالى يرى أ ن الله اجاب ه قال اجاب رب العالمين دعاءه فاحاطه أ ح ط ه بثلاثة جدران ف ب ث ل ا ث ة جدران يعني وضع ه على هذا الشكل كون الجدران م ث ل ث ة يقول ا ل ع ل م انه لا يمكن استقبالها لا يمكن استقبالها نعم على كل حال كلام ا ل ع ل م في ا ل م س أ ل ة طويل نعم والقبر لن يصل إ ل ي ه أ ح د ا ل ح ج ر ة ا ل أ و ل ى والجدران ا ل ث ل ا ث ة والشبوك ا ل ح د ي د ي ة لن يصل إ ل ى القبر أ ح د ولن يستطيع أ ح د أ ن يعبد هذه القبر ل أ ن ه ا م ح ا ط ة ب أ م و ر ك ث ي ر ة نعم لكن من يصلي في ا ل د ك ة التي يستقبل فيها الحجره شو وضع دعونا يرفان ا ممن ن يقصد نعم ممن ن يقصد الاتجاه إ ل ى هذه ا ل ج ه ة معتقدا ذلك ل أ ن ه لو قصده بالهند أ و بالسند أ ث ر على صلاته نعم ولو قصد ولو كان في الصفوف ا ل أ و ل ى و ا ل ح ج ر ة خلفه أ ث ر في صلاته لكن من لا يقصد وصارت هذه القبور وهذه ا ل ح ج ر ة بينه وبين القبله لا شك العلم عمل سلف ا ل أ م ة بعد إ د خ ا ل ه في عهد الوليد بن عبد الملك من ا ل م ئ ة ا ل أ و ل ى من و ا خ ر ا ل م ئ ة ا ل أ و ل ى إ ل ى يومنا هذا من غير نكير يعني أ ن ك ر في أ و ل ا ل أ م ر ثم انقطع ا لك ا ر هذا يدل على أ ن ا ل أ م ر ف ي س ع ة و ت و ا ط ئ ا ل أ م ة على هذا وهي لا تجتمع ل ى ظ ل ا ل ه نعم لا تجتمع ل ى ظ ل ا ل ه قد يقول ا ل قائل أ ن في هذا مستمسك من توجد القبور في مساجد ويتذرعون بهذا ويكون م س ج د النبي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م فيه فيه قبور وما دامت هذه القبور في سور المسجد إ ذ ن المسجد في ه قبور كيف يجاب عنهم كيف يرد عليهم أ ن ت مقتنع من هذا الكلام ولا من ليه كلام ا ل خ و ا ا ن ل م س أ ل ة ا ل م س أ ل ة وجود هذا العمل من سلف ا ل أ م ة إ ل ى يومنا و ك اكر ف نعم ن أ في أ و ل ا ل أ م ث متواطا الناس عليه وسكت لا داخل م ئ ة بالمائه وبعض فيه المسجد و ر ا ء بينه وبين السوف هو من جهه ا ل ف ق ي فيه فيه, فيه, فيه. فيه فيه لكن هم هو م ه مغلق لئلا يتم ا ل ط و ف عليه هو مغلق لئلا يتم الدوران عليه ك ا م ل و إ ل ا ا ل ح ج ر ة داخل المسجد نتفق جميعا على أ ن القبور لن يصل إ ل ي ه ا أ ح د ولن يسجد إ ل ي ه ا أ ح د نعم ل أ ن ه ا م ح ا ط ة ب أ س و ا ر وليس بسور ولا سورين نعم ا ل أ م ر الثاني أ ن القبور في غير هذه ا ل ب ق ع ة لا تخلو من أ ح د أ م ر ي ن اما أ ن تكون ط ا ر ئ ة على المسجد أ و م ت ق د م على المسجد و الحكم عند اهل العلم في هذا أ ن ه إ ذ ا كان المسجد متقدم ت م ب ش القبور نعم و إ ذ ا كانت القبور م ت ق د م ة يهدم المسجد ف ماذا نقول حينئذ الحلول س ه ل ة نعم, نعم ما تصير م ل ع ب ما تصير م للملوك ع ب ل واحد يوسع من يمين و ا ح د يوسع من يسار و ا ح د يهدم و ا ح د يعمر وعندنا ا ل إ م ا م أ ح م د ما صلى في هذا المسجد بعد دخول القبور على سبيل المثال مالك ما صلى في المسجد بعد دخول هذا القبور نعم أ ئ م ة ا ل إ س ل ا م كله المقصود المسجد الحين المسجد كله المسجد ا ل خ ل ا ص اشكال في المسجد ما صلى خيار ا ل أ م ة في هذا المسجد بعد ادخالها في احد الوالدين الا صلى تواطؤ هؤلاء ا ل ا ئ م ة والامه معصومه عن و ق و ع في مثل هذا الخطا يدل على تصحيح ا ل ص ل ا ة يدل على تصحيح ا ل ص ل ا ة في هذه البقعه اما كون ا ل إ ن س ا ن يعتقد أ ن يتجه إ ل ى هذه ا ل ج ه ة معتقدا ع ب ا د ة هذه القبور هذه م س أ ل ة ث ا ن ي ة ل أ ن ه لو اعتقد هو الهند والسند خلاص صلاته ب ا ط ل تقول ا ئ م ة ا ل إ س ل ا م مالك و أ ح م د والشافع ا ل الأم ا م ة كلها تواردت على هذا المكان وصلت فيه نعم مش تقول شخص مستقبلا ل ق ب و ر يسجد والقبله في ظهره صحيح ا ل ا ل أ ن هذه ا ل م ش ك ل ة لا بد من تجريتها يعني شراح كتاب التوحيد من أ ئ م ة ا ل د ع و ة لا شك أ ن ه م من من من اشد الناس غير على التوحيد فيما نحسبهم و الله حسي نعم و الشيخ محمد رحمه الله يعني هو ج ل هذه المسائل ب أ ج ر صوره ا و غار عليها و دافع عنها نعم و صلى في المسجد النبوي رحمه الله فضلا ً ع ن ا ل أ ئ م ة المتقدمين أ ح م د ومالك ش خ ص ل م ت م ي ة يعني ا ل أ م ة كلها لا لا, لا لا لا هذه مساجد إ م ا أ ن تكون م ؤ س س ة على قبور أ و تكون القبور م د ف و ن ة في مساجد وفي كلا ل ح ا ل ت ي ن إ م ا أ ن يهدم المسجد أ و ان ش ق القبر القبر ومكانه ليست له خ ص و ص ي ة ب ا ل ن س ب ة لغير النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام انما يدفن في ا ل ب ق ع ة التي مات فيها في ا ل ب ق ع ة التي مات فيها و كونه ما يجوز وجد ا ل إ ن ك ا ر في أ و ل ا ل أ م ر ثم درءا للمفاسد سكت ا م س أ ل ة ث ا ن ي ة لكن نحن نقرر أ ن ا ل ص ل ا ة في المسجد الذي فيه قبور ب ا ط ل ة و ه هذا المعروف عند أ ئ م ة ا ل د ع و ة نعم هذا المعروف و يتذرع المسلمون في ا ل أ خ ط ا ر بما في مسجده عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و عرفنا أ ن هذا مع الفارق في فعل ا هذا ما حصل المقصود ابن القيم رحمه الله تعالى يقول ف أ ج ا ب رب العالمين دعاءه و احاطه بثلاثه جدران و أ و ل ى ما يقال أ ن ه يسعنا ما و س ع ه و يسعنا ما و س ع ه هنا م س حين م س أ ل ة ا ل ر و ض ة ما بين بيتي و منبري ر و ض ة من رياض ا ل ج ن ة في ا ل حديث ا ل م خ ا ر ي من أ ه ل العلم يرى أنه لا مزية ان يرى أ ن ه لا م ز ي ة له أ ن هذا مجرد خبر وهذا الكلام لا شك أ ن ه يعري الخبر من فائدته نعم يعني بعض الناس يحرص على أ ن يصلي في الروضه يحرص على أ ن يمكث في الروضه ينتظر ا ل ص ل ا ة في الروضه ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن في الروضه ل أ ن ه ا روضه من رياضه الجنه بالنص الصحيح وبعضهم يقول هذا مجرد خبر الصف ا ل أ و ل أ ف ض ل منها يمن الصف أ ف ض ل منها وهذا مجرد خبر هذه ب ق ع ة من رياضه الجنه و ع د ي ن نقول أ ن كونها لا م ز ي ة لها هذا إ ع ر ا ء للخبر عن فائدته والنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول إ ذ ا مررتم برياض ا ل ج ن ة فارتعوا قد يقول قائل رياض ا ل ج ن ة فسرت ب أ ن ا ح ل ق الذكر نقول تفسير العام ببعض أ ف ر ا د ه لا يقتضي الحصر مثل ما قلنا سابقا في تفسير ا ل ق و ة بالرمي وتفسير الظلم بالشرك وغيره يقول قائل مثلا أ ن النيل والفرات من ن ه ا ر ا ل ج ن ة نروح نسبح هناك لهواج ولا مالهواج وش معنى كون النيل والفرات من أ ن ه ا ر ا ل ج ن ة هل لها م ز ي ة نعم هل نقول أ ن م ز ي ة هذه ا ل أ ن ه ا ر نعم مثل م ز ي ة ا ل ر و ض ة لا لان ا ل أ ن ه ا ر ما يمحل عباده اسمع ولا مما يتقرب إ ل ى الله جل وعلا ب ا ل ن غ م ا س هذا محل ع ب ا د ة فهناك فرق بين هذا وهذا اي ما يخالف هذا كونها ب ر ك من غيرها نعم نعم يقول بعضهم أ ن ه لا يتسنى السلام عليه من وراء ا ل ج د ر ا و ثبت عن ابن عمر أ ن ه ي أ ت ي اليه و يصلي و يدعو كما س ي أ ت ي هنا ا ل ح د ي الذي يليه أ و تقدم لا تقدم ابن عمر كان ي أ ت ي و لا و ا ز ل عمل الائمه على هذا أ ن ه م ي أ ت و ن و يسلمون عليه نعم صلي و سلم على و على صاحبيه بعد بعد بعد ا ل ق ر آ ن ا ل أ خ ر ى ل ل يسلمون يسلمون بلا شك وفي هذا رد على من يقول إ ذ ا مررت بمقبره لا تسلم حتى تدخل ا ل م ق ب ر ة و على هذا إ ذ ا مررت ب ا ل ح ج ر ة لا تسلم حتى تدخل ا ل ح ج ر ة ظاهر ولا مبظاهر ا ل ح ج ر ة في م ث ا ب ة ا ل م ق ب ر ة ف إ ن كنت لا تسلم إ ذ ا مررت به عليه ا ل ص ل ا ة و السلام فلا تسلم على ا ل ق ب ر إ ذ ا مررت ب ا ل م ق ب ر ة دخل المسجد لكن المسجد ل ما دخل حجر من وراء السور نظير لو وقفت على الرصيف عند ا ل م ق ب ر ة هذه قلت السلام عليكم دار القوم ما دخلت ا ل م ق ب ر ة إ ن م ا وقفت عليها درء للمفسد بلا شك و لا هذه البنايه المنيعنا قالوا هذا في م ق ا ب ل ة الغلاه و إ ل ا لو جاء شخص مر على القبر قال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أ ب ا بكر السلام ينكر ع ل ي ه و لما ا ينكر اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أ ن ب ي ا ئ ه م مساجد اجعلوها مساجد ب ل ب ج ن ا ء عليها و ا ل ص ل ا ة عندها اشتد يعني عظم غضبه في اثبات صفه الغضب لله جل وعلا جاءت بها نصوص الكتاب و ا ل س ن ة على ما يليق بجلاله وعظمته اتخذوا قبور أ ن ب ي ا ئ ه م مساجد ب ي ح د ي ث قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أ ن ب ي ا ئ ه م مساجد بروايهم وصالحيهم ولتتبعن سنن ا من كان قبلكم ح ذ و ا ل ق ذ ة ب ق ذ ة ووجد من يتخذ قبور الصالحين مساجد وهذا كثير في ا ل أ م ة ووجد ضريح يقال له ضريح الشعره من أ ك ب ر ا ل أ ض ر ح في العالم ضريح ا ل ش ع ر ة وله س د ن ة ويباع الماء والتراب بالتوله به ش ع ر ة ش ع ر ة من من ها من من عبد القادر الجيلاني وهذا لا شك أ ن ه من اتباع س ن ة اليهود و ا ل ن ص ا ر ها كشمير يقول المؤلف رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع ا بن س ر ا ق ة ا ل أ ن ص ا ر ي صحابي صغير أ د ر ك النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ن عتبان بن مالك بن عمرو صحابي شهير كان ي أ م قومه و هو أ ع م ى و أ ن ه قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم العطف هذا عطف ج م ل ة على ج م ل ة ج م ل ة من حيث الترتيب الزمني أ ي ه م ا ا ل أ و ل ى كان ي أ م قومه و هو أ ع م ى و أ ن ه قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم إ ن ه ا تكون ا ل ظ ل م ة و المطر إ ل ى آ خ ر ه يعني ي س ت أ ذ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في أ ن يصلي في بيته هل كان هذا بعد أ ن كان ي أ م قومه أ و قبل ذلك قبل ذلك فعلى هذا يكون قوله كان ي أ م قومه وهو أ ع م ى يعني حين لقيه محمود بعد و ف ا ة النبي صلى الله عليه و سلم و انه قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم أ ش ا ف ه ه قبل ذلك ل أ ن ه كان يصلي مع النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام قبل ذلك قبل هذا القول إ ن ه ا تكون ا ل ظ ل م ة و المطر و قد أ ن ك ر بصره كما في بعض الروايات تكون ا ل ظ ل م ة و المطر و السيل و أ ن ا رجل ضرير البصر وفي ر و ا ي ة أ ن ك ر ت ب ص ر ضرير البصر يعني هذا أ ن ه أ ع م ى عمى مطبق أ و أ ن ك ر بصره بمعنى أ ن ه ضعف بصره فصار لا يسعفه في تجاوز ما يعترضه ف طريقه وقت الظلمه و المطر و السيل فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا فصلي يا رسول الله ببيتي مكانا أ ت خ ذ ه مصلى يعني م و ض ع ل ل ص ل ا ة أ ت خ ذ ه أ و أ ت خ ذ ه نعم بالوجهين الجزم ظاهر أ ت خ ذ ه جواب ا ل ط ل ب فصل يا ي رسول الله مكانا أ ت خ ذ ه و أ ت خ ذ ه نعم ج م ل ة ص ف ة لايش ل ل م ك ا ن نعم يكون مكانا يكون وصفه أ ن ي اتخذه مصلى اتخذه م ص ل ا يعني م و ض ع ل ل ص ل ا ة فجاءه رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيته فقال أ ي ن تحب أ ن أ ص ل ي ف أ ش ا ر إ ل ى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم ب د أ ب ا ل ص ل ا ة هنا ب د أ ب ا ل ص ل ا ة ل أ ن ا ل د ع و ة كانت ل ل ص ل ا ة في حديث م ل ا ي ك ة السابق حديث أ ن س دعي للطعام ف ب د أ بالطعام ثم صلى هنا قدم ا ل ص ل ا ة في حديث عتبان ل أ ن ا ل د ع و ة كانت من أ ج ل ا ل ص ل ا ة و ب د أ ب ا ل أ ك ل في حديث أ ن س ق ص ة م ل ا ي ك ة ثم صلى ل أ ن ا ل د ع و ة كانت ل ل أ ك ل أ ي ن تحب أ ن اصلي ف أ ش ا ر إ ل ى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه و سلم و الحديث متفق عليه و فيه ق ص ة ت أ ت ي ا ل إ ش ا ر ة إ ل ى بعضها ق ص ة ط و ي ل ة لما اعتذر عتبان ب أ ن ه أ ن ك ر بصره أ ن ه تعترضه في طريقه ما يعترضه في وقت ا ل ظ ل م ة و المطر و السيل أ ي ه م ا أ ش د عذر هذا و لابي بن م ك ت و ن ابن أ م مكتوم أ ي ه م ا اقوى في العذر عتبان او ابن أ م مكتوم ابن أ م مكتوم في طريقه إ ل ى المسجد و رجل أ ع م ى و في طريقه إ ل ى المسجد واد فيه هوام و فيه سباع و له قائد لا يلازمه فلم يعذره النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و هنا جاء إ ل ي ه النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام محققا رغبته و عذره و صلى في بيته مكانا فما الفرق بينهما ل أ ن من لا يرى وجوب ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة إ ذ ا أ و ر د عليه حديث م ن ه م مكتوم قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام عذر عتبان و هو أ ق ل منه في العذر فما الفرق بينهما لا شك أ ن العميان ت ف ا و ت و ا من هم في ا ل د ل ا ل ة و عدم ا ل م ش ق ة من هو أ ش د من المبصرين و من بعض المبصرين و من العميان لا سيما من فقد البصر و هو كبير من يعثره أ د ن ى شيء و يظل الطريق مهما قصر أ و طال و من وجه آ خ ر لعل عتبان لا يسمع النداء النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يعرف مكان عتبان و أ ن ه من البعد بحيث لا يسمع فيه النداء النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ر ا د أ ن يعذر بالمكتوب م العذره لما ولى دعاه أ ت س م ع النداء قال نعم قال أ ج ب لا اجدك ر خ ص ة فلعل عتبان من بعد المكان بحيث يغلب على الظن أ ن ه لا يسمع النداء و حينئذ لا يلزمه ا ل ا ج ا ب و لذا في صحيح مسلم الترجم باب الرقصه بالتخلف عن ا ل ج م ا ع ة لا في الفريضه معروفه و هو من أ د ل ة من يرى عدم وجوب ص ل ا ة ا ل ع ب ا ة هو كبر كبرت سنه فضعف بصره و معلوم أ ن من ضعف البصر و فقد البصر في آ خ ر عمره ت ك ل ف كثيرا ما هو مثل اعمى ل أ من الصغر او مولد أ ك م ل اعمى لا على كل حال عذره واضح ومن كان ظرفه مثل ظرف أ ت ب ا ع له ان يصلي ببيته نعم هو اتخذ ا ل ج م ا ع ة بعد أ ن عذر عن حضور ج م ا ع ة النبي عليه الصلاه والسلام يقول وحدثني عن مالك عن ابن شهاب ا ل عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أ ن ه ر أ ى رسول الله صلى الله عليه و سلم مستلقيا في المسجد مستلقيا في المسجد واضعا إ ح د ى رجليه على ا ل أ خ ر ى حجب مخرج في الصحيحين من طريق مالك مستلقيا في المسجد واضعا إ ح د ى رجليه على ا ل أ خ ر ى جاء النهي عن الاستلقاء في المسجد في صحيح مسلم في كتاب اللباس من صحيح مسلم جاء النهي عن الاستلقاء في المسجد و النهي محمول على ما إ ذ ا خشي من انكشاف ا ل ع و ر ة و ما جاء في الحديث من كونه عليه الصلاه و السلام مستلقيا واضعا احدى رجاله الاخرى اذا امن ا ك ش ا ف العوره اذا أ م ن انكشاف ا ل ع و ر ة و إ ن كان الخطابي يرى أ ن النهي منسوخ بهذا الحديث لكن إ ذ ا أ م ك ن الجمع لا يصارد النسخ اذا أ م ك ن الجمع لا يصارد النسخ و الجمع ممكن ب أ ن يحمل النهي على ما إ ذ ا خشي من انكشاف ا ل ع و ر ة و يحمل الجواز فيما جاء في هذا الحديث على ما إ ذ ا أ م ن انكشافها النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام مستلقف ي المكث س ج د ا ل م في المسجد تقدم و أ ن ه إ ن كان لانتظار الصلاه هو لا يزال في ا ل ص ل ا ة و إ ذ ا مكث في صلاه الذي صلى فيه صلت عليه ا ل م ل ا ئ ك ة و دعوت له و استقبرت له فهل ينقطع انتظاره ل ل ص ل ا ة و استغفار ا ل م ل ا ئ ك ة له و الدعاء له بمثل هذا التصرف ا ل ا س ت ل ق ا ء و وضع الرجل على الرجل على ا ل أ خ ر ى نعم هل يمكن أ ن ي يست... ن أن... ت ظ ر ا ل إ ن س ا ن ا ل ص ل ا ة و يمكث في مصلاه مستلقيا ً واضعا ً إ ح د ى ر ج ا ل ا ل أ الاخرى او نقول أ ن ه ارتاح لحاجته إ ل ى الراحه و... إ ل ت ز م ما ترتب على هذه ا ل ر ا ح ة يعني قطع انتظار ا ل ص ل ا ة في ه ذ ا الاستلقاء أ و قطع المكث في مكانه في مصلاه بهذا الفعل أ و نقول إ ن ه يجري له ما وعد به ولو كان مستلقيا ما دام في مصلاه ا ل ذ ي صلى فيه هو المسجد و بعض الناس يحتاج لمثل هذا مع طول الوقت يحتاج الى يرتاح فهل نقول له اذا أ ر د ت ا ل ر ا ح ة ذهب إ ل ى بيتك خلاص ن ق ط ع عنك ا ل أ ج ر هذا ثبت من فعله عليه ا ل ص ل ا ة و السلام وهو القدوه و ا ل أ س و ه ف إ ذ ا تعب ا ل إ ن س ا ن و هو جالس يذكر الله ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن و أ ر ا د أ ن يرتاح يرتاح و أ ج ر ه جار إ ن شاء الله تعالى إ ذ ا قصد بهذا الاستلقاء و هذه ا ل ر ا ح ة ا ل ا س ت ع ا ن ة بها على م ت ا ب ع ة هذا العمل من ط ا ع ة الله عز و جل و ا ل أ م و ر بمقاصد ه و الوسائل لها أ ح ك ا م المقاصد يكتب له اجر إ ن شاء الله على أ ن في قوله جل و علا الذين يذكرون الله قيامه و قعوده و على جنوبهم ما يشمل هذه ا ل ص و ر ة و على هذا إ ذ ا مكث في المسجد ينتظر ا ل ص ل ا ة يذكر الله جل و علا سواء كان جالسا أ و مستلقيا عند ا ل ح ا ج ة إ ل ى الاستلقاء و الجلوس أ ك م ل أ و واقفا قياما و قعودا و على ج م ا ل ه و قد جاء مدحهم مع اختلاف أ ح و ا ل ه م و لا شك أ ن ه كلما كانت ا ل ج ل س ة أ ه ي ب و أ ك م ل كان ا ل أ ج ر أ ع ظ م لكن لا يحرم ا ل أ ج ر ل أ ن ه استلقى و اراد أ ن يرتاح و واصل عمل ا ل ط ا ع من ذكر و تلاوه أ و خشيه من النوم من طال مكثه في المكان ف أ خ ذ يدور في المسجد مع احترام المكان و عدم اصدار شيء يخل ب ق د س ي ة المكان نعم. نعم الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على ج ه و د و الماشي قائم بحكم القائم نعم و ا ل أ م و ر من ق ا ص د ه ا ف إ ذ ا قصد بمشيه طرد النوم مثلا و قصد باستلقائه في مثل هذا الحديث قصد ا ل ا س ت ع ا ن ة به على استمرار ا ل ط ا ع ة يؤجر على ذلك إ ن شاء الله تعالى ف أ ج ر اللابث في المسجد و الماكث فيه الذاكر التالي لا ينقطع بهذا الفعل إ ن شاء الله تعالى النوم في المسجد جائز, جائز لكن ينقطع أ ج ر المكث و أ ج ر الانتظار بالنوم ف إ ن ر ا د أ ن يستعين بهذه ا ل غ ف و ة أ و النوم اليسير على ا س ت م ر ا ر في العمل يؤجر ب على هذه ا ل ن ي ة لكن أ ج ر ه ا غير أ ج ر الانتظار أ ج ر ه ا غير كل كل كل عمل له أ ج ر ه و حدثني عن مالك عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أ ن عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان كانا يفعلان ذلك قد يقول قائل النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام نهى عن ذلك و فعله فيحمل هذا على أ ن ه من خصائص عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ ن يفعل هذا من خصائصه أ ن يفعل هذا لكن بالخبر الذي يليه أ ن عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان كان يفعل ذلك فدل على أ ن هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه و سلم بل هو جائز مطلقا حيث يؤمن بانكشاف ا ل ع و ر ة لو لم يرد مثل هذا هل نستطيع أ ن نوفق بين الحديثين بما ادعاه بعضهم من هذا خاص بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ و نقول الفعل لبيان الجواز والنهي يحمل على الكراهه وخلاف ا ل أ و ل ى او يحمل هذا على أ م ن انكشاف ا ل ع و ر ة وذك على خوف انكشافها وهل لقائل انه يقول أ ن هذا من خصائصه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والنهي ي ك و ن ل ل أ م ة نعم ا ل أ ص ل عدم خ ص و ص ي ة لكن ي ل ج أ إ ل ي ه ا إ ذ ا استغلقت وجوه التوفيق بين النصوص نعم إ ذ ا استغلق الجمع بين النصوص ما وجدنا جمع الا بهذا حينما ندعي أ ن هذا من الخصائص لا بد أ ن ننظر إ ل ى الى هذا العمل الذي نريد أ ن نخص به النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام هل هو أ ك م ل أ و تركه أ ك م ل يعني هل الاستلقاء أ ك م ل من الجلوس او الجلوس أ ك م ل الجلوس أ ك م ل إ ذ ن كيف نقول النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و هو أ ك م ل الخلق يليق به هذا العمل المفضول و لا يليق ب أ م ت ه يعني كل كمال يطلب من ا ل أ م ة فالنبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام أ و ل ى به النبي عليه الصلاه و السلام اولى به ل ا ن ق و ل إ ن هذا العمل المفضول خاص به عليه الصلاه و السلام هو اكمل الخلق يليق به أ ك م ل ا ل أ م ا ل و أ ف ض ل ه ا يعني نظير ما قيل في أ ن كشف ا ل ع و ر ة كشف الفخذ خاص به عليه الصلاه و السلام مغطي عورتك هذا عام للناس كله نقول ت غ ط ي ة ا ل ف ر د أ ك م ل ولا نقول النبي صلى الله عليه و سلم يطلب منه ا ل أ ق ل و يطلب من ا ل أ م ه ا ل أ ك م ل هذا يقول ما حكم مد الرجل في المسجد إ ل ى ا ل ق ب ل ة لا ب أ س به لا ب أ س به ل سيما عند ه ح ا ج ة إ ل ي ه لكن إ ذ ا كان في ج ه ة ا ل ق ب ل ة مصاحف مسامته للرجل فلا يجوز مد الرجل إ ل ى المصحف لكن لو كان هذا المصحف على كرسي م ر ت ف ع فوق مستوى الرجل فلا ب أ س إ ن شاء الله تعالى يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أ ن عبد الله بن مسعود قال ل إ ن س ا ن لم يسم هذا ا ل إ ن س ا ن إ ن ك في زمان كثير فقهاؤه أ و كثير فقهاؤه يجوز الجر و الرفع إ ذ ا قلنا كثير فقهاؤه يكون كثير خبر مقدم و فقهاؤه مبتدا مؤخر و ا ل ج م ل ة وصف للزمان و إ ذ ا قلنا كثير صارت وصف في زمان كثير فقهاؤه نعت حقيقي و لا نعت سببي نعم إ ذ ا قلت جاء زيد القائم أ ب و ه جاء زيد القائم أ ب و ه نعم المنعوت زيد لكن في ا ل ح ق ي ق ة هل هو وصف لزيد القائم أ ب و ه نعم نعم ا ل إ س ن ا د ل ل أ ب ما ه و ل ه ا ل إ س ن ا د ل ل أ ب و هنا ا ل ك ث ر ة للزمان أ و للفقهاء ا ل ك ث ر ة للفقهاء فهو نعت س ب ب هذه ص ف ة جرت على غير من هي له على غير من هي له كثير فقهاؤه يعني العلماء كثير فقهاؤه كثير أ ه ل العلم قليل قراؤه قليل قراؤه مثل كثير فقهاء من حيث الاعراب هذه ج م ل ة مدح و لا ذم ك ل ا ه كثير ف ق ه ا ء ه واضح أ ن ه ا مدح نعم و الثاني قليل قراؤها مدح و لا ذم يعني ق ل ة ا ل ق ر ا ء ة ق ل ة القره ا في الزمان و في المكان مدح و لا ذم ذم مدح و لا ذم ا ل آ ن ا ل ح م ل ة على م ك ا ف ح ة ا ل أ م ي ة هذه مما يمدح بها أ و ا ذ م نعم قليل قراؤها يعني إ ذ ا وجدنا من ي ق ر أ و هذا موجود مع ا ل أ س ف في صفوف القراء ب ك ث ر ة يقراون و يكتبون تقوم عليهم ا ل ح ج ة لكنهم لا يتعلمون بمعنى أ ن ه م قد يحفظون ا ل ق ر آ ن نعم و يقراون ا ل ق ر آ ن و يمهرون ب ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن لكنهم من حيث العمل بدون عمل ف إ ذ ا كثر القراء بهذه ا ل ص ف ة كثر القراء مع عدم العمل و الاستنباط و التفقه هذا ذنب بلا شك ل أ ن تقوم عليه ا ل ح ج ة و لا يستفيد من هذه ا ل ق ر ا ء ة فالمطلوب من ا ل ق ر ا ء ة ا ل ف ا ئ د ة العظمى من ا ل ق ر ا ء ة التفقه نعم ف إ ذ ا وجد التفقه تبعا لهذه ا ل ق ر ا ء ة صار مدح إ ذ ا خلت هذه ا ل ق ر ا ء ة عن التفقه و الاستنباط و التدبر و الاعتبار و العمل صارت ذمت و حينئذ تكون هذه من النعم التي لم تشكر ف إ ذ ا وجدت ا ل ن ع م ة و خ ل ث عن الشكر صارت وبالا على صاحبها كثير ف ق ه ا ء قليل ق ر ا ء تحفظ فيه حدود ا ل ق ر آ ن ب إ ق ا م ت ه ا لكن ما ا ل ف ا ئ د ة ن ك ث ر القراء و يقل الفقهاء و لا تحفظ فيه حدود ا ل ق ر آ ن يعني إ ذ ا كان الشخص من أ م ه ر الناس ب ا ل ق ر آ ن و إ ذ ا نظرت إ ل ي ه في مظهره و مخبره مخالف تماما لما ي ق ر أ ي ت أ ك ل ب ا ل ق ر آ ن يجعل هذا ا ل ق ر آ ن ل ل م آ ت م و المناسبات و يخالف ما ي ق ر أ و هذا موجود مع ا ل أ ص ف الشديد في هذه ا ل أ ز م ا ن و قبل هذه ا ل أ ز م ا ن مثل هذا يكون مذموم ل أ ن ا ل ق ر آ ن لم ينزل ل أ ن ي ق ر أ مجرد ق ر ا ء ة م ج ر د عن ا ل ف ا ئ د ة و ا ل ا ن ت ب ا ع بها فضلا عن كونه ي ت أ ك ل به انزل دستور عمل تحفظ فيه حدود ا ل ق ر آ ن ب إ ق ا م ت ه ا وتضيع حروفه يعني في الصدر ا ل أ و ل تضيع حروف ا ل ق ر آ ن نعم تحفظ حدوده مدح لكن تضيع حروفه ا ل ق ص د به التضييع النسبي ما هي بتضيع حروفه ب ا ل ك ل ي ة ل أ ن ه كيف تحفظ حدودهم ع تضييع الحروف ب ا ل ك ل ي ة ل أ ن الشخص أ و ا ل م ج م و ع ة بكاملها إ ن م ا يحكم عليها ب ا ل أ غ ل ب يحكم عليها ب ا ل أ غ ل ب ف إ ذ ا وجدت قوم يعنون ب ا ل ق ر آ ن بفهم ا ل ق ر آ ن و تدبر ا ل ق ر آ ن و الاستنباط من ا ل ق ر آ ن و العمل ب ا ل ق ر آ ن و جت من هذا ديدانهم لكنهم لا يتيسر لهم ان يقراوا ا ل ق ر آ ن في الشهر م ر ة مع هذه ا ل ح ن ا ي ة و تجد شخص ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن في الشهر عشر م ر ة مثلا بدون الوصف ا ل أ و ل هؤلاء القوم ا ل أ و ل هؤلاء يوصفون ب أ ن ه م قراء ل ل ق ر آ ن نعم نعم ما يوصفون ب أ ن ه م إ ن م ا يوصفون ب أ ن ه م ممن يحفظ حدود ا ل ق ر آ ن و يعمل ب ا ل ق ر آ ن و يتفقه في ا ل ق ر آ ن في الوصف الممدوح هنا بينما القوم ا ل آ خ ر ي ن الذين يعنون بمجرد ا ل ت ل ا و ة ا ل م ج ر د عن تدبر عن استنباط عن فهم هؤلاء يكون قراء حروف قراء حروف أ ي ض ا هؤلاء ذمهم نسبي إ ذ ا خلوا عن المخالفات ا ل ش ر ع ي ة فذمهم نسبي ب ا ل ن س ب ة لمن قرنوا معه و إ ل ا فهناك أ ج ر مرتب على مجرد ق ر ا ء ة الحروف ل أ ن ا ل ق ر آ ن متعبد بتلاوته لو شخص من ع و ا م المسلمين ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ب ك ث ر ة ديدنه ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن و ليس متفرغا للفهم و التدبر و الاستنباط هذا من إ ذ ا قارناه فالذم ا ن س ب ي إ ذ ا قارناه بمن تفرغ لتدبر ا ل ق ر آ ن و فهم ا ل ق ر آ ن و التفقه ب ا ل ق ر آ ن و العمل ب ا ل ق ر آ ن صار ناقصا و نقصه نسبي لكن إ ذ ا كان لا ي ق ر أ إ ل ا الحروف و لا يلتفت الى المعاني و مع ذلك ا ر ت ك ب مخالفات كما هو واقع بعض القراء اليوم نعم حينئذ يذم يوجد في بعض البلدان ا ل إ س ل ا م ي ة من يحفظ ا ل ق ر آ ن و ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن ليل نهار لكن ب ا ل أ ج ر ة في ا ل م آ ت م و ا ل أ ف ر ا ح و إ ذ ا نظرت إ ل ى عمل و ج د ت ه من, من أ ق ل ع و ا م المسلمين في العمل الذين لا يقراون ولا ي ك ت ب و ن هناك قصص و أ خ ب ا ر عن شو يسمونه ف ق ي ه ولا الذي ي ق ر أ الناس ا ل ق ر آ ن و عنده مخالفات و عنده يوجد هذا و يوجد قراء على ا ل ط ر ي ق ة ا ل م ع ه و د ة ا ل ش ر ع ي ة الذين هم أ ه ل الله و خاصه و موجودون و ل ل ه م لكن النوع الثاني هو المذنب في ق ص ة شخص من كبار ا ل أ د ب ا و ليس ب ث ق ة فيما ينقل حينما حفظ ا ل ق ر آ ن على واحد يسميه فقيه و يسمون القارئ فقيه و مقرئ لكن في بعض الاعوام يسميه فقيه و ليس بفقه ليس عنده من الفقه شيء البته و لا من العمل ب ق ر آ ن فيقول إ ن ه حفظ عليه ا ل ق ر آ ن كان أ ب و هذا الشخص من الحريصين على حفظ ا ل ق ر آ ن و ضبطه و إ ت ق ا ن ه فقال ل و خلاص انت انتهيت من حفظ ا ل ق ر آ ن الولد فرح شاب في تسع سنوات و بدل من يتردد على هذا الشخص قال خلاص حفظ ا ل ق ر آ ن اختبره أ ب و ه م ا و ج د و ا ما حفظ ش ي ء فاستدعى هذا المقرئ و الذي يسميه الفقيه فحلف ب ا ل ط ل ا ق الثلاث أ ن ه حفظ ا ل ق ر آ ن نعم يريد ا ل إ ج ر ا ء كامله و لا ع ل ي حفظ ما حفظ خ اختبره و و ج د و ا ما حفظ ش ي ء نعم ويذكر من حاله و من أ ف ع ا ل ه مخالفات ك ث ي ر ة و هذا الاسف ن ه قد يوجد في هذا المحيط لكن مع ذلك في ا ل أ ص ل أ ن أ ه ل ا ل ق ر آ ن هم أ ه ل الخير و الفضل و ا ل ا س ت ق ا م ة لا يصير هذا مدخل إ ل ى ذمهم لكن هذا موجود لكنه نادر نعم ا ل م س أ ل ة م س أ ل ة ت خ ص ص نعم لو نظرنا إ ل ى ا ل أ ق س ا م ا ل ع ل م ي ة مثلا وجدنا أ ه ل قسم ا ل ق ر آ ن نعم اهل ضبط الحروف و قراءات و تجويد و هم في هذا العمل على خير عظيم نعم. نعم ومنهم أ ي ض ا من يعنى بالفهم و الاستنباط و هذا موجود و الله الحمد و هؤلاء هم أ ه ل ا ل ق ر آ ن و خاصه لكن من من ي أ خ ذ ا ل ق ر آ ن على أ س ا س أ ن ه و ظ ي ف ة دخل هذا القسم ليتعيش لي... على ما يكون هذا قد يوجد في بعض الجهات مثل هذا لا شك أ ن ه ب ا ل ن س ب ة ل أ ه ل العمل و الاستنباط يذم باعتبار أ ن نتبع عليه أ ك ث ر نعم قد يكون مبعث ذلك الخلاف العقدي نعم يكون مبعث ذلك ناشئ عن مذهب عقدي هو أ ي ض ا تسويل الشيطان وتزيين بعض ا ل أ م و ر والعمل بلا شك شاف نعم المقصود أ ن لا يعني هذا أ ن ن ا ما جاء في هذا الخبر من ا ل إ خ ب ا ر ب أ ن ه في الصدر ا ل أ و ل أ ه ل عمل مع العلم عمل في العصور ا ل م ت أ خ ر ة وجد العلم ووجدت ا ل ق ر ا ء ة و انتشرت و كادت أ ن تنمحي ا ل أ م ي ه ب ا ل ك ل ي ة لكن العمل أ ي ن العمل تخلف و العلم بلا عمل لا شك أ ن ه لا ق ي م ة له العلم من غير عمل العمل هو ا ل ث م ر ة من العلم ف إ ذ ا تخلف العمل عن العلم صار لا قيمه له و بال على صاحبه بلا شك مع السفره الكرام برا ما لم يوجد مانع من الحاقه بهم لكن قد يكون بارع من ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن و ماهر فيه لكن مع ذلك يرتكب محرمات هو معصوم لا لكن يرتكب محرمات ظ ا ه ر ة مثل هذا نعم لا يستحق مثل هذا الوقت ينطبق عليها الوصف الوصف الذين ي أ ت و ن فيما بعد بعد كلام ابن مسعود أ م ا من وجد في عدم مسعود ف ي ه الصدر ا ل أ و ل كما قال أ ب و عبد الرحمن السلامي حدثنا الذين يقرؤون ا ل ق ر آ ن وسمى منهم من سمى قال كانوا لا يتجاوزون عشر آ ي ا ت حتى يتعلموا ما فيها من علم وعمل هذه ط ر ي ق ت ه لكن في السنين في العصور ا ل م ت ا خ ر ة تجد ابن س ا ب ع ابن ثمان سنوات ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن قد يعرضه من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه ولا ي خ ط أ خطا واحد و مع ذلك لسنه ما يعرف ش ي ء من المعاني أ و من العمل به و قد يستمر على هذه ا ل ط ر ي ق ة فيتخلف العمل كثيرا كما هو موجود أ و ل ا ا ل ق ر آ ن نزل على ا ل ص ح ا ب ة الصدر ا ل أ و ل ى ن ب ي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام في عصر ا ل ص ح ا ب ة و كثير منهم قد تقدمت به السن قد تقدمت به السن و لذلك من حفظ ا ل ق ر آ ن في عهد النبي صلى الله عليه و سلم كاملا نفر يسير جمع ا ل ق ر آ ن في عهد النبي صلى الله عليه و سلم أ ر ب ع نعم المقصود أ ن ه م نفر يسير لكن فيما بعد و الحمد لله يعني بعد جمع ا ل ق ر آ ن و ضبط ا ل ق ر آ ن بين الدفتين تيسر حفظه و ضبط ه و كثر في عصر صغر ا ل ص ح ا ب ة و في التابعين و من بعده كسب, كسب. و لذا ي ن ظ ر أ ن يوجد في ت ر ج م ة شخص أ ن ه لا يحفظ ا ل ق ر آ ن من أ ه ل العلم ا ذكر الا عن ابن أ ب ي شيبه و نصوا عليه أ ن ه لا يحفظ ا ل ق ر آ ن كيف ينص على هذا الشخص إ ل ا أ ن ه لا يوجد غير ه في التراجمه نعم و أ ي ض ا إ ذ ا نسبت من يحفظ ا ل ق ر آ ن في ع ا د ابن مسعود إ ل ى من جاء بعدهم نعم انت لو تنظر إ ل ى ن س ب ة من يحفظ ا ل ق ر آ ن ا ل آ ن إ ل ى من يحفظ ا ل ق ر آ ن قبل ثلاثين س ن ة تجد النسبات ما في نسبيه ا ل آ ن أ ك ث ر بكثير أ ض ع ا ف مضاعف لا سيما في بلدنا لا شك أ ن حفظ ا ل ق ر آ ن من نعم الله جل وعلا على المسلمين نعم هو كلام الله كلام الله وفضله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه والجوف الذي ليس فيه شيء من ا ل ق ر آ ن كالبيت الخارج نعم ومثل المؤمن الذي ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن والمؤمن الذي لا ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن معروف وخيركم من تعلم ا ل ق ر آ ن وعلمه ومن ق ر أ ا ل ق ر آ ن كان له بكل حرف عشر حسنات هذه أ م و ر مفروغ منها لكن ا ل م س أ ل ة ا ل م س أ ل ة مهم م ف ت ر ض ة في حافظ عارف ب ا ل ق ر آ ن وحدود ا ل ق ر آ ن عامل ب ا ل ق ر آ ن هذا خارج عن النزاع نعم ا ل م س أ ل ة م ف ت ر ض ة بين شخص عالم عامل نعم و نصيبهم من ضبط ا ل ق ر آ ن و اتقانه أ ق ل ممن يقيم الحروف و يمهر فيه دون عمل نعم ا ل م ف ا ض ل ة بينها ما هي ا ل م ف ا ض ل ة بين شخص جمع بين ا ل أ م ر ي ن لا الحفظ مع ا ل م ه ا ر ة فيه درجات بعض ا ل أ خ و ا ن ا لهم ل ل ي ع ن ا ي ة بهذا الشان ذهبوا إ ل ى بعض البلاد ا ل إ س ل ا م ي ة فجيء بعشره اطفال لا يتجاوزون السابعه و الثامنه من العمر تفتح المصحف و تقول ص ف ح ة كذا السطر كذا منتصف السطر ك ل م ة إ ي ش و يجيبها ذ آ خ ر السطر الثالث قبل ا ل أ خ ي ر يجيب لك الكلمه هذا موجود لكن هل يوجد مثل هذا بعصر ا ل ص ح ا ب ة نعم وهل يذم ا ل ص ح ا ب ة ب م ع ر ف ة هذه ا ل أ م و ر ب د ق ة لكن إ ذ ا وجد مثل هذا مع العمل النظ... نظير عمل ا ل ص ح ا ب ة في ا ل ق ر آ ن هذا نور على النعم فلا شك أ ن العلم مطلوب لكن ثمرته العمل ثمرته العمل لكن قد يحفظ ا ل ق ر آ ن و يحفظ من أ و ل ه إ ل ى آ خ ر ه لكن لو ت س أ ل ه عن أ و ل الصفحه كذا من ا او ت س أ ل ه عن دليل هذه ا ل م س أ ل ة و يوفق ا ل ق ر آ ن و لا فعلى هذا المطلوب مع الحفظ الضبط و ا ل إ ت ق ا ن و التدبر و الاستنباط و الفهم و العمل هذه الثمره العظمى من ا ل ق ر ا ء ة و إ ل ا ما الفرق بين شخص ق ر أ كتب الدنيا كلها و لا يعمل بين عام ن ما الفرق ما ا ل فالعكس ر ق ف ا ل ع ا م الذي ما قامت عليه ا ل ح ج ة في كثير من المر أ ف ض ل من مثله واتبع على ذلك هذاك اعظم وجد من ي ق ر أ القران منكسا حتى هؤلاء الشباب الصبيان الذكرت ق ر أ و ا منكسا وين هذا الاختبار اختبار اختبار ضبط و ج و د ة الحفظ لا للتعبد نعم لا التعبد بهذا إ ن م ا يختبرونه بهذا ما هو بيتعبد بهذا من أ ج ل أ ن يختبر ضبط و اتقانه ل أ ن ه إ ذ ا اختبر عكسا ليس ب ح ا ج ة الى ان يختبر ط ر د ه نعم ل ز ي ا د ة في الضبط و ا ل إ ت ق ا ن و على كل حال التوسط في ا ل أ م و ر و الاعتدال فيها هو المطلوب على طالب العلم أ ن يفعل الانفع له علما و عملا لو قيل لشخص انت ا ل آ ن سوء مثل ا ل عمر ثمان سنين في البقره ة خ نعم بحيث إ ذ ا انتهيت من ب ق ر ة و أ ن ت كثرت عليك ا ل ع ا ئ ل ة و مشاكل الدنيا و طلب العيش أ ر د ت أ ن تحفظ العمر على ج س د أ و نقول احفظ ا ل ق ر آ ن في أ ق ر ب م د ة م م ك ن ة ثم بعد ذلك اضمن الحفظ ثم عد إ ل ى الفهم و التدبر و الاستنباط نعم ل أ ن الحفظ له وقت حفظ بالصغر غير الحفظ بالكبر نعم الحفظ ينبغي أ ن يساند هذا الحفظ حفظ الحروف فهم للمعاني ب و ا س ط ة تفسير من ا ل ت ف س ي ر ا ل م ي س ر ة ا ل م ب س ط ة ا ل م و ث و ق ة التي تخلو عن مخالفات أ و على أ ق ل ا ل أ ح و ا ل كلمات قران تمر عليك ج ر ز ة و تمر عليك كلمات ما تدري معناها ف إ ذ ا ضبطتها و أ ن ت تحفظ خلاص اتقنتها و هذا يعينك على الفهم و التدبر على كل حال الكلام حول ا ل ق ر آ ن كثير جدا لكنه هو أ و ل ا و آ خ ر ا هو شرف هذه ا ل أ م ه و إ ن ه لذكر لك ولقومك لا يكون مثل هذا الكلام الذي نقراه مجال أ و ب ا ب ينفتح على ا ل أ م ة يستغله بعض المغرضين و بعض المفسدين و بعض المنافقين الذين يغيظهم وجود و الله الحمد هذه ا ل ن ا ب ت ة التي تعنى بحفظ كتاب الله جل و و وجود هذه هؤلاء المجاهدين الذين يتولون تحفيظ هذه ا ل ن ا ش ئ ة لكتاب الله جل و علا لا يكن و مثل هذا الكلام مدخل لبعض المنافقين أ ن يلبس على الناس او يشوش على ا ل ك ن ا ل م س أ ل ة م ف ا ض ل ة بين علم و عمل العمل و لو كان قليلا العمل بالعلم و لو كان قليلا أ ف ض ل من العلم الكثير م ج ر د هذا مفاد قليل من ي س أ ل من ي س أ ل إ م ا يكون قليل من ي س أ ل المال تعففا أ و قليل من ي س أ ل أ ه ل العلم تعنتا نعم أ و قليل من ي س أ ل عما يشكل عليه ل أ ن ه لا ي ق ر أ شيء يشكل عليه و يتجاوزه ل أ ن ك إ ذ ا ق ر أ ت مثلا خمس آ ي ا ت من ا ل ق ر آ ن و حفظتها و تعلمت ما فيها من معاني و فهمتها و تدبرتها و عملت ما فيها لست ب ح ا ج ة ل ن ت س أ ل لكن لما ت ق ر أ ج م ل ة ك ب ي ر ة جدا من المقروء سواء من ا ل ق ر آ ن أ و في غيره او من غيره تظل عندك الاشكالات ك ث ي ر ة و كلما ل هذه الاشكالات تزداد فتكثر من السؤال عن الاشكالات و الثاني كذلك و الثالث كذلك ثم يكثر من ي س أ ل كثير من يعطي يعطي اما ان يعطي المال يعني يبذل المال لمن ي س أ ل و من لم ي س أ ل للسائل و المحروم أ و يعطي يعني يبذل العلم لمستحقه يطيلون فيه ا ل ص ل ا ة و ليست ا ل إ ط ا ل ة المنهيه عنها في حديث م غ ا ذ فتان يا م غ ا ذ من أ م ا الناس فليخفف لكنها ا ل إ ط ا ل ة التي تشبه إ ط ا ل ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و تقرب منها لا يسمع أ ح د هذا الكلام يقول يطيلون ا ل ص ل ا ة ثم يشرع في ا ل ب ق ر ة و هو إ م ا م أ اغنى الناس و حينئذ يقع في م خ ا ل ف ة ن ه ي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و يقصرون ا ل خ ط ب ة و هذا من فقه الرجل من علامات فقه إ ط ا ل ة ا ل ص ل ا ة و قصر ه ولا شك أ ن ا ل إ ط ا ل ة إ ط ا ل ة ا ل ص ل ا ة ن س ب ي ة و قصر خ ط ب ه أ ي ض ا نسبيا ما يصعد المنبر يقول له جملتين ثلاثه ينزل يقول ما فوق الرجل ان ي ق ص ا ل خ ط ب ة ي أ ت ي بخطبته ما ينفع الناس و ينبه على ا ل أ خ ط ا ء التي يقع فيها الناس و يحرك القلوب ب ا ل م و ع ظ ة ا ل ص ا ل ح ة و ا ل خ ا ل ص ة ثم لا يمل الناس و لا يظهر الناس بحيث كل إ ن س ا ن ينظر ساعته و منهم ينعس و منهم يتغافل نعم لا هذا و لا هذا ي ب د أ و ن أ ع م ا ل ه م قبل أ ه و ا ئ ه م نعم أ م و ر ن س ب ي ة يعني متصور خطيب يخطب س ا ع ة نعم هذا أ ط ا ل ا ل خ ط ب ة لكن الذي اعتاد الناس على هذا فالذي يخطب بربع سائل خمس س ا ع ة قصير فهذه أ م و ر ن س ب ي ة لكن ا ل ص ل ا ة ا ل ع ا د ي ة نعم تكون بربع س ا ع ة هذه ص ل ا ة م ت و ا ز ن ة فالذي يزيدها إ ل ى نصف هذا أ ط ا ل الناس و هو مامور بالتقدير لكن الذي يصلي ص ل ا ة الربع او خمس دقائق ا ل ص ل ا ة ا ل ط و ي ل ة فهذه أ م و ر ن س ب ي ة ي ب د أ و ن أ ع م ا ل ه م قبل أ ه و ا ئ ه م يقدمون العمل الصالح المستند على الدليل قبل الهوى فيقدمون أ ع م ا ل ه م قبل أ ه و ا ئ ه م و رغباتهم و س ي أ ت ي على الناس زمان قليل فقهاؤه عكس الزمان ا ل أ و ل لاشتغالهم بحظوظ أ ن ف س ه م و اكتفائهم بالعلم دون العمل نعم يبد و د اي يقدر يبدؤون يبدؤون و يبدؤون و يبدؤون و يبدؤون و يبدؤون و يبدؤون و يبدؤون ا ل ب د ؤ و ن و يبدؤون يبدؤون و ي ب ؤ و ن و ي ب و ن و يبدؤون و يبدؤون و ا ب د ن و يبدؤون و يبدؤون و ي ع ن و يبدؤون و يبدؤون و ي ن و ي ب ن و ي ب د ؤ ن و يبدؤون و يبدؤون و يبدؤون و ي ا ل ب ل د ع د د ه و ن و ي ل د نعم لكن أ ه ل العلم العلم أ ه ل الفتوى نعم العلم المؤصل المقعد المضبوط المتقن نعم فيهم ك ث ر ة ب ا ل ن س ب ة لعدد الناس بينما ا ل ق ر ا ء ع د ة قليله و أ ه ل العمل حتى من عوام المسلمين و أ ه ل ا ل ع ب ا د ة و أ ه ل الزهد والورع ويوجد قبل خمس وعشرين س ن ة من اناس لا نستبعد ولا نستغرب إ ذ ا ق ر أ ن ا في ت ر ج م ة سفيان أ و الفضيله وغيره والله ما نستبعد اذا ر أ ي ن ا ه ا ل آ ن كثر القره وكثر, وكثر من يطلع ق ر وكثر أ من ي على الخلاف وتوسعوا في العلم لكن العمل ق ل العمل ق ل ي ن ش غ ل الناس كثير من الناس لا أ ق و ل ي و ج د والله ا ل ح م د ل ل ه الخير والعلماء والعباد موجودين والله الحمد والخير في ا م ة محمد لكن انشغل كثير من الناس بالمفضول عن الفاضل و اقتصر كثير من الناس على العلم دون العمل فهذا مثال شيء أ د ر ك ن ا ه و س ي أ ت ي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه يحفظ فيه حروف ا ل ق ر آ ن يقيمون حروف ا ل ق ر آ ن كما تقام ا ل أ ق د ا ح يضبط ضبط بحيث ي ق ر أ القارئ من أ و ل ا ل ق ر آ ن إ ل ى آ خ ر ه لا يوجد عليه خط ر يحفظ فيه ح ر و ف ا ل ق ر آ ن و تضيع حدوده لا يعمل ب ا ل ق ر آ ن و من نظر واقع المسلمين اليوم في كثير من أ ل ق ط ا ر تضيع حدود ا ل ق ر آ ن و هذا لا يحتاج إ ل ى تمثيل الظاهر و تضيع حدوده كثير من ي س أ ل ل ق ل ة الصبر و التعفف أ و ل ق ل ة العلم كثير من ي س أ ل قليل من يعطي لانتشار الشح بالمال و بالعلم أ ي ض ا ً يعني على ك ث ر ة ما عندنا و عند غير م ن ت ش ر من, من طلاب العلم و من أ ه ل العلم تجد ا ل إ ن س ا ن لا يجد من يفتيه م على س ف ا ل ش ي ك و تجد من ينتصر من, من أ ه ل العلم و هذا يوجد من إ ذ ا دخل جدع السماء ا ت ب ع ل ي س ب ا ل سهله ذ ه أ م ا ن ة أ م ا ن ة حملت ي ا ه ا وهذه هذه ه ب ة من الله جل وعلا و ن ع م ة تحتاج إ ل ى شكر والعلم يحتاج إ ل ى ز ك ا ة ونماؤه ب ز ك ا ت قليل من يعطي يطيلون فيه ا ل خ ط ب ة يوجد من يخطب س ا ع ة يوجد والنصف س ا ع ة كثيره خ ط ب ة نصف س ا ع ة كثيره لكن يوجد من يخطب س ا ع ة و يقصرون ا ل ص ل ا ة م خ ا ل ف ة ل ل س ن ة يبدون فيه أ ه و ا ء ه م قبل أ ع م ا ل ه م حبا ً لاتباع الهوى و رغبات النفس و إ ذ ا لاح لهم أ م ر من أ م و ر الدنيا ضيعوا العمل تجد ا ل إ ن س ا ن يسمع المؤذن و بيده د ي ي شيء من عمل الدنيا ثم يسمع ا ل إ ق ا م ة و ت ف و ت ا ل ص ل ا ة وهو في شيء يسير من أ ع م ا ل الدنيا وقد يكون لا يعود عليه ب ا ل ن ف ى لا في دينه ولا في الدنيا نعم يوجد ا ل آ ن من يعكف على بعض ا ل آ ل ا ت ليل نهار والله المستعان نعم ل أ ن ه خبر عن مستقبل خبر عن مستقبل لا يقوله ابن مسعود ل ر أ ي ه يعني إ ذ ا ساغ له أ ن يتحدث عن زمانه نعم فلن يتيسر له أ ن يتحدث عن ه م س ت ق ب ل في خبر ابن مسعود ر ض الله عنه الحث على العمل بالعلم و ليس مراده التقليل من ش أ ن العلم أ ب د ا و لا من ش أ ن التعلم و لا من ش أ ن ا ل ق ر ا ء ة لا يعني أ ن ا ل أ م ة إ ذ ا كثر فيها طلاب العلم و ا ل ق ر ا ء أ ن ه ا تصرف ا ل ب ق ي ة عن طلب العلم لا بل الجميع مطالب ب أ ن يتعلم الجميع مطالب ب أ ن يتعلم ليعبد الله على ب ص ي ر ة لا على جهله لكن مع ذلك هم مطالبون بالعمل فلا يفهم من كلام مسعود أ ن ه إ ذ ا كثر القره مع وجود والله الحمد ا ل إ ق ب ا ل على حفظ كتاب الله و حفظ ا ل س ن ة و التعلم العلم الشرعي على الجواد ا ل م ع ر و ف ة عند أ ه ل العلم هذا شيء والله الحمد كثير و شيء محسوس فلا يقال أ ن هذا التعلم على ضوء ما أ خ ب ر ابن مسعود ر ض الله عنهما انه من وصف الزمان اللاحق و الزمان ا ل أ و ل بخلافه ا ل مسعود يريد أ ن يحث طالب العلم على العمل و لا يقتصر على التعلم لا يقتصر على ا ل ق ر ا ء ة فقط دون فهم تدبر استنباط و عمل لكن قد يكون الواقع هكذا نعم قد يكون يحكي و ا ق ع لكن هل ح ك ا ي ة الواقع تعني الذم من كل وجه نعم ال ال الواقع المخالف مذموم و الواقع الموافق ممدوح فلا يقال ان ان, إن ك ث ر ة القره ص ف ة ذم نعم هي ص ف ة ذم إ ذ ا تجردت هذه ا ل ق ر ا ء ة عن العمل أ م ا إ ذ ا اقترن العلم بالعمل فهو من أ ف ض ل ما يتقرب به إ ل ى الله جل و علا و تعلم العلم الشرعي من أ ع ظ م أ ب و ا ب الجهاد يقول حدثني عن مالك عن يهب بن سعيد الانصاري أ ن ه قال بلغني أ ن أ و ل ما ينظر فيه من عمل العبد ا ل ص ل ا ة يعني الصلوات ا الخمس ا ل م ف ر و ض ة و إ ذ ا كان فيها شيء من نقص كملت من النوافل كما جاء في الخبر من عمل العبد و ا ل م ر ا د به ا ل إ ن س ا ن حرا كان أ و رقيقا ذكرا كان أ و أ ن ث ى أ و ل ما ينظر من عمله في ا ل ص ل ا ة ف إ ن قبلت ب أ ن صارت مسقطه للطلب ترتبت آ ث ا ر ه ا عليها م ك ت م ل ة الشروط و ا ل أ ر ك ا ن أ د ي ت ب ن ي ة خ ا ل ص ة ا لله جل و علا قبلت نظر فيما بقي من عمله ل أ ن ا ل ص ل ا ة أ م العبادات و إ ن لم تقبل منه ه لم ل من م ينظر في شيء ع نعم、لا. ما دامت أ م العبادات إ ذ ا قوبلت نظر في العمل الثاني لكن إ ذ ا رد ا ل أ ع ظ م هل ينظر في الذي يليه نعم لا ينظر في الذي يليه لا سيما و أ ن هذه ا ل ص ل ا ة ركن ا ل إ س ل ا م ا ل أ ع ظ م بعد الشهادتين الذي لا يرى ا ل ص ح ا ب ة من ا ل أ ع م ا ل شيء تركه كفر إ ل ا ا ل ص ل ا ة و هذا يدل مما يقوي القول ب أ ن تارك ا ل ص ل ا ة كافر ل أ ن ه م دام كافر شل ا فائده من ينظر إ ل ى زكاته إ ل ى صيامه إ ل ى حجه ما في بين لكن إ ذ ا قبلت و ضمن اسلامه نظر في ب ق ي ة ا ل أ ع م ا ل و مثل هذا لا يقال ب ا ل ر أ ي و هو أ ي ض ا ورد معناه في حديث مرفوع عن ابي ه ر ي ر ة مخرج عند اصحاب السنن ا ل أ ر ب ع ه يقول حدثني عن مالك عن هشام بن ع ر و ة عن أ ب ي ه عن ع ا ئ ش ة زوج النبي صلى الله عليه و سلم أ ن ه ا قالت كان أ ح ب العمل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي يدوم عليه صاحبه ترجم ا ل إ م ا م البخاري في كتاب ا ل إ ي م ا ن من صحيحه باب أ ح ب الدين إ ل ى الله أ د و م ه ثم ذكر حديث ع ا ئ ش ة أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام دخل عليها و عندها ا م ر أ ة قال من هذه قالت ف ل ا ن ة جاءت تسميتها في بعض طرق الحديث أ ن ه ا الحولاء بن تويت تذكر من صلاتها يعني تذكر أ ن ه ا تصلي و تطيل ا ل ص ل ا ة و تكثر ا ل ص ل ا ة و أ ن ه ا تقوم الليله كله تذكر من حرصها على عمل الخير لاسيما ا ل ص ل ا ة فقال النبي صلى الله عليه و سلم ب م ه ن ا كفوا عليكم بما تطيقون عليكم بما تطيقون أ م ا مثل هذا العمل الذي لا يطاق الذي يؤدي إ ل ى الانقطاع مثل هذا مفظوح عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى ت م ل و و كان أ ح ب الدين إ ل ى الله ما دام عليه ص ا ح ب ما دام عليه ص ا ح ب و ا ل أ ح ب هنا يقول ك قالت كان أ ح ب العمل إ ل ى رسول الله صلى الله عليه و سلم و في حديث البخاري و كان أ ح ب الدين إ ل ى الله و لا تنافي بينهما ل أ ن المحبوب إ ل ى الله و المحبوب إ ل ى الرسول عليه ا ل ص ل ا ة و السلام يقول النووي بدوام العمل القليل تستمر ا ل ط ا ع ة بالذكر و ا ل م ر ا ق ب ة و ا ل إ خ ل ا ص و ا ل إ ق ب ا ل على الله جل و علا يعني من عمل طول ا ل أ ر ب ع و العشرين س ا ع ة طول اليوم و ا ل ل ي ل ة عمل مناسب لا يشق عليه و لا يكلفه و لا يحمله على التارك لا شك أ ن ه أ ف ض ل من أ ن يعمل هذا العمل في وقت قصير بحيث تكون العباده عليه م ك ر و ه ة و ث ق ي ل ة ثم يؤدي ذلك إ ل ى ت ر ك ه بخلاف الكثير الشاق يقول النووي بدوام العمل القليل تستمر الطاعه بالذكر و ا ل م ر ا ق ب ة و ا ل إ خ ل ا ص و ا ل إ ق ب ا ل على الله جل و علا نعم بخلاف الكثير الشاق بحيث ينمو العمل القليل الدائم حتى يزيد على الكثير المنقطع, على الكثير المنقطع. يعني لو ضربنا مثال حفظ ا ل ق ر آ ن شخص يقول أ ر ي د أ ن أ ح ف ظ في هذا اليوم جزء كامل و ارتاح ع ش ر ة أ ي ا م و آ خ ر يريد أ ن يحفظ القران هذا الجزء في ع ش ر ة ايام كل يوم و ر ق ة أ ي ه م أ ف ض ل هذا الذي يريد أ ن يحفظ خلال ع ش ر ة ايام نعم يكرر النظر في عهد الله و في كتابه و يحمله ذلك على الارتباط بهذا الكتاب لكن الذي يجلس يوم و يحفظ الجزء ثم ع ش ر ة أ ي ا م يغفل أ و ل ا مكثه الساعات الطوال لحفظ الجزء في يوم في وقت ينضغط فيه لا شك أ ن هذا يولد ك ر ا ه ي ة لهذا العمل ل أ ن ه حمل على نفسه أ م ر ثقيل فيمل و يسام و يترك بينما الذي ي أ خ ذ ا ل أ م ر بالتوقيت و التدريج مثل هذا يستمر و لا ينقطع يقول بحيث يزيد على الكثير منقطع أ ض ع ا ف ا ك ث ي ر ة يقول ابن الجوزي إ ن م ا أ ح ب الدائم لمعنيين أ ح د ه م ا أ ن التارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل كان معرض بعض ا ل و ص ل ما معنى هذا ك أ ن ه بلسان حاله هذا الذي يقول لنا أ ح ف ظ جزء في يوم و ارتاح ع ش ر ة أ ي ا م و إ ن لم يقل بلسان مقاله يقول دعنا نرتاح من هذا الجزء و نتفرغ ع ش ر ة أ ي ا م ل أ م و ر ن ا ا ل أ خ ر ى نعم هذا أ ق ب ل ثم أ د ب ر لكن الذي عمله دؤوا كل يوم احفظ و ر ق ة ب ا ل ر ا ح ة مثل هذا عمله متواصل لا ينقطع فالتارك للعمل بعد الدخول فيه كالمعرض بعد الوصل فهو متعرض للذنب و لهذا ورد الوعيد في حق من حفظ آ ي ة ثم نسيه و إ ن كان قبل الحفظ لا يتعين عليه ثانيهما أ ن مداوم الخير ملازم ل ل خ د م ة و ليس من لازم الباب في كل يوم وقت ما كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع يعني شخص عنده عمال خصص ت ن ي ن منهم ل ل ق ه و ة مثلا واحد منهم في يوم من ا ل أ ي ا م سواله عشره ظلال و عشره بركان كالخاص نتاع عشره ايام والثاني كل يوم دله ب ل ي نعم هذا يقولون هذا مداوم ل ل خ د م ة نعم مداوم للخدمه و ليس من لازم الباب في كل يوم وقتا ما يعني بالتدريج ليس كمن لازم يوما كاملا ثم انقطع هذا مثال محسوس لكن من من حفظ هذا الجزء في هذا اليوم و أ س ع ف ت ه ا ل ح ا ف ظ ة و ضبطه و أ ت ق ن ه و انصرف بعد ذلك ل أ ع م ا ل أ خ ر ى ش ر ع ي ة لا يذم و قل مثل هذا في من لزم علما واحدا و ترك العلوم ا ل أ خ ر ى حتى ضبطه و أ ت ق ن ه يختلف وضعه عمن أ د خ ل علوم ك ث ي ر ة في يوم واحد و نوعها و أ خ ذ ه ا بالتدريج على كل حال كلام بن الجوزي مفاده نعم اولا أ ن من عمل ع م ل خير ثم تركه لا شك أ ن ه يشبه و لو لم يقع في هذا يشبه من خدم ثم أ ع ظ م و ترك و س ا ئ م م ا ل مثل هذا مذموم و أ ي ض ا ق س م ة ا ل خ د م ة على الوقت بحيث لازم ا ل خ د م ة الوقت كله أ ف ض ل ممن يخدم مقدار ما خدمه ا ل آ خ ر في وقت يسير ثم ينقطع و على كل حال العمل الذي يشق على ا ل إ ن س ا ن بحيث يحمله على الترك عمل مفضول بخلاف العمل الذي يؤخذ بالتدريج و مع الوقت لكنه يستمر فالاستمرار ل ل خ د م ة مطلوب بقدر ما يتحمله ا ل إ ن س ا ن و يطيقه يقول حدثني عن مالك انه بلغه عن عامر بن سعد بن أ ب ي وقاص عن أ ب ي ه أ ن ه قال كان رجلان أ خ و ا ن كان رجلان أ خ و ا ن فهلك أ ح د ه م ا هلك ان ي مات و هذه ا ل ل ف ظ ة هلك في النصوص مستعمله نعم حتى إ ذ ا هلك في حق من يحق يوسف نبي من الامر حتى إ ذ ا هلك لكن في عرف الناس اليوم لو يذكرك ل شيخ من, من, من كبار علماء المسلمين تقول هلك فلان استعمالها العرفي ن ع منكر م في استعمالها العرفي منكر نعم هل تستطيع أ ن تقول لشخص من, من أ ه ل العلم و العمل هلك فلان أ و فلان الهالك نعم. نعم في كتب التراجم ب ا ل ن س ب ة للمخالفين <تصفيق> الذي عندهم مخالفات ك ب ي ر ة يقال هلك فلان نعم, نعم. هلك هلك الجهم س ي ن ا ك ا ر لا مانع لكن تقول هلك أ ح م د بن حنبل نعم. نعم لا يمكن, يمكن. فاستعمالها الشرعي في مقابل مات نعم. نعم واستعمالها العرفي إ ن م ا تطلق في حقي من عندهم مخالفات ر ا سيما اذا كانت ك ب ي ر ة هلكها لكم نعم لكن هل تستطيع أ ن تقول هلك أ ب ي عن ز و ج ة و ث ل ا ث أ ب ن ه هل تستطيع أ ن تقول هكذا لكن شخص مجهول أ م ر ه سهل نعم المقصود أ ن ه ا تستعمل في النصوص ب إ ذ ا ء مات ا و جاء استعماله في ا ل ق ر آ ن بحق نبي لكن استعمالها الحرفي خصها بمن عنده مخالفات م ك ب ي ر ة فهلك أ ح د ه م ا قبل صاحبه ب أ ر ب ع ي ن ل ي ل ة فذكرت ف ض ي ل ة ا ل أ و ل يعني جاء في بعض الروايات ما دل على أ ن ه مات شهيدا يعني قتل في سبيل الله ذكرت فضيله و م د ر خ ن ي ئ ا له مات في سبيل الله نعم فذكرت ف ض ي ل ة ا ل أ و ل عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال أ ل م يكن الاخر آ خ ر أو ل آ أ و ا ل آ خ ر الاخر يعني ا ل م ت أ خ ر و ا ل آ خ ر يعني الثاني الذي ت أ خ ر عن أ خ ي ه أ ل م يكن مسلما قالوا بلى يا رسول الله و كان لا ب أ س به يعني هذا اللفظ يفهم أ ن هذا الرجل من أ و س ا ط المسلمين لا ب أ س به رجل لا ب أ س به يعني من أ و س ا ط المسلمين و كان لا ب أ س به فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ما يدريكم ما بلغت به صلاته يعني خلال م د ة ا ل أ ر ب ع ي ن يوما كم صلى في ا ل أ ر ب ع ي ن صلى من الفرائض م ئ ت ي ص ل ا ة من الفرائض و من النوافل ما الله أحب به علي هذه في ميزان ح س ن ا ت اذا فعلها مخلصا لله جل و علا و ما يدريكم ما بلغت به صلاته يعني خلال ا ل م د ة التي قضاها بعد أ خ ي ه إ ن م ا مثل ا ل ص ل ا ة كمثل نهر غمر يعني كثير الماء عذب بباب أ ح د ك م كمثل نهر غمر كثير الماء وصف لا شك أ ن له أ ث ر ه في إ ز ا ل ة الدرن و ا ل أ و س ا خ لكن عذب يعني هل العذب أ ب ل غ في إ ز ا ل ة ا ل أ و س ا خ و ا ل أ د ر ا ن من غيره نعم مقتضى الخبر نعم كمثل نهر غمر عذب بباب أ ح د ك م بباب أ ح د ك م يقتحم فيه كل يوم خمس مرات هذا الشخص الذي يغتسل خمس مرات في اليوم يبقى, يبقى من وسخه شيء لا فما ترون ذلك يبقي من درنه الدرن المقصود به الوسخ ف إ ن ك م لا تدرون ما بلغت به صلاته و الجواب لا ما يبقى من درنه شيء ولا من وسخه شيء إ ذ ا كان يغتسل في اليوم الليله خمس مرات ف إ ن ك م لا تدرون ما بلغت به صلاته أ ع ا د ه ز ي ا د ة ت أ ك ي د في البعد عن التفضيل بلا علم لان يكون اكتجزم ب أ ن هذا مات نعمه على خير إ ن شاء الله تعالى لكن لا يجزم منه أ ن يكون أ ف ض ل مما بقي بعده بقي حديثان يقول و حدثني عن مالك أ ن ه بلغه أ ن عطاء بن يسار كان إ ذ ا مر عليه بعض من يبيع في المسجد دعاه دعاه ف س أ ل ه ما معك يبيع في المسجد دعاه ف س أ ل ه ما معك و ما تريد ف إ ن أ خ ب ر ه أ ن ه يريد أ ن يبيعه قال عليك بسوق الدنيا و إ ن م ا هذا سوق ا ل آ خ ر ة المسجد ما بنيت المساجد البيع و الشراء و إ ن م ا بنيت لذكر الله ا ل ص ل ا ة ل ت ل ا و ة ا ل ق ر آ ن للذكر لتعليم العلم هذا سوق ا ل آ خ ر فينبغي أ ن تخصص لما يبتغى به وجه الله جل و علا أ خ ذ من قول الله تعالى يرجون ت ج ا ر ة لن تبر إ ن الذين يتلون كتاب الله و أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة و أ ن ف ق و ا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون ت ج ا ر ة لن تبر هذه ت ج ا ر ة الاخره و ت ج ا ر ا ت الدنيا أ ب و ا ب ه ا م ش ر ع ة لكن في غير المساجد فمن أ ر ا د ت ج ا ر ة ا ل آ خ ر ة ف ل ي ح ض ر إ ل ى المسجد من أ ر ا د ت ج ا ر ة الدنيا ذهب الى ا ل أ س و ا ق و ا ل ص ل ا ة من أ ف ض ل ما تلتمس به و تبتغى ت ج ا ر ة ا ل آ خ ر ه كما في آ ي ة فاطر و كذلك التلاوه و ا ل إ ن ف ا ق في سبيل الله و كذلك انتظار ا ل ص ل ا ة إ ن الذين ياتوننا كتاب الله و أ ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة و أ ن ف ق و ا مما رزقناهم سرا و اعلانيه يرجون ت ج ا ر ة لن ت ب و ر هذه ا ل ت ج ا ر ة يعني لو إ ن س ا ن حسن وازن بين ت ج ا ر ة الدنيا و ت ج ا ر ة ا ل ا خ ر قال يا أ خ ي ا ل ختمها ل و ا ح د ل ث ل ا ث ملايين حسن و إ ذ ا ذهبت ل س و ق ا ل ت ج ا ر ة او ضاربت في ا ل أ س ه م وما ا ل أ س ه م افترض أ ن ك كسبت المكاسب كم تكسب نعم الجزء الواحد بربع س ا ع ة م ث ا ل فيه م ئ ة أ ل ف حسنه ل يستطيع أ ر ب ا ب الدنيا أ ن يكسبوا دعنا من ال... ال... الذين يتاجرون ب أ م و ر ا ل ل ه أ ع ل م بها لكن الذين يطلبون ا ل ت ج ا ر ة من وجهها نعم بحقوقها وحدودها ا ل ش ر ع ي ة بربع س ا ع ة يكسبون م ئ ة أ ل ف لا يمكنك الا في القليل من نادي ا د ي ث ه كان هناك صفقات كبرى الله اعلم لكن عموم الناس نعم اذا وازنا بين تجاره الدنيا و تجاره الاخره صارت تجاره الدنيا كلا شيء بالنسبه لتجاره الاخره و لذا جاء في الحديث من نفس عن مسلم كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب الاخره ما قال كرب الدنيا و ل ا خ ر ه لان كرب الدنيا كلا شيء بالنسبه لكرب الاخره بينما حديث بينما الشق ا ل آ خ ر من ا ل حديث من ستر مسلم ستره, سترة الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ه الستر مطلوب في الدنيا لكن الكرب كرب الدنيا لا شيء ب ا ل ن س ب ة لكرب ا ل آ خ ر و هكذا نقول ان ت ج ا ر ة الدنيا كلا شيء ب ا ل ن س ب ة ل ت ج ا ر ة ا ل آ خ ر جاء في الحديث إ ذ ا ر أ ي ت م الرجل يبيع و يشتري في المسجد فقولوا لا أ ر ب ح الله تجارتك ثم ق ا ل و حدثني عن مالك أ ن ه بلغه كذا ل ي ح ي ا و لغيره مالك انا ب ا ل ن ظ ر مولى عمر بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن ابيه أ ن عمر يعني متصل بنى ر ح ب ة في ن ا ح ي ة المسجد بنى ر ح ب ة في ن ا ح ي ة المسجد تسمى ا ل ب ط ي ح ة تصغير بطحه و قال من كان يريد أ ن يلغط يعني مكان الحقه بالمسجد و ان لم يكن منه لمن أ ر ا د أ ن يلغط و يتحدث فيما لا ينفع ويقول من يريد أ ي ض ا ت ج ا ر ة الدنيا أ و من تريد ا ل ج ل و مكثفيه من من اهل ا ل أ ع ذ ا ر نعم ممن يمنع دخوله في المسجد نعم من كان يريد أ ن يلغط تكلم بكلام في لغط و جلب او اختلاط أ و ينشد شعرا و المراد به الشعر غير المباح أ م ا الشعر المباح فقد كان ينشد بين يدي النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام و لذا أ ن ك ر حسان على عمر رضي الله عنهما لما أ ن ك ر ع ل ي ه ن ش ا د الشعر فقال أ ن ش د ت ه بين يدي من خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه و سلم أ و ينشد شعرا أ و يرفع صوته فليخرج ل هذه ا ل ر ح ب ة تعظيما للمسجد ل أ ن المساجد إ ن م ا بنيت ل ل ص ل ا ة و ذكر و ا ق ا م ة ذكر الله جل و علا يقول نرجو نتحدث عن الهد ا ل ن ب و في قنوت النوازل وهل ينبغي أ ن يستفتح الداعي الثناء الله ي د ا ب ل د ع ا ء م ب ا ش ر ة وهل يجوز تسميه ا ل أ ش خ ا ص و الدعاء على جمع الكفره بالهلاك أ م ا قنوت النوازل فهو مشروع قد قنت النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام شهرا يدعو على أ ح ي ا ء من العرب ثم تركه و دعا ل أ ق و ا م مستضعفين ثم تركه ل أ ن ه م قدموا ف ن ق و ن ه النوازل مشروع بلا شك خلافا لمن لم يره من أ ه ل العلم ك ا ل ح ن ف ي ة مثلا لكن تقدر هذه النوازل بقدرها و يستفتح الدعاء بالثناء و هو من أ د ا ب ه على الله جل و علا و يصلي على النبي عليه الصلاه و السلام و يدعو بكشف هذه النازله و يسميها نعم يسمي هذه ا ل ن ا ز ل التي يراد كشفها نعم و يدعو على من أ ر ا د الدعاء عليه م من قبائل ومن أ ف ر ا د ويدعو على عموم ا ل ك ف ر ة بالهلاك وقد مر بنا في الموطن قول التابعي أ د ر ك ت الناس وهم يدعون على اليهود والنصارى بالهلاك مر بنا هذا في هذا الكتاب والله المستعان ومراده بالناس الصحابه لكن على وجه الخصوص من زاد شره وطغى و ب غ ا ء وتجبر نعم هي نازله كلها نوازل ا ل ا م ا زالت في نوازل يعني معين الله المستمع نعم المعين النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال اللهم العن فلانا وفلانا ثم نزل قوله جل وعلا ليس لك من الامر شيء ل أ ن منهم من أ س ل م على كل حال من أ د ب الدعاء صلاه على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و هو أ د ع ى للقبر يقول هذا عليكم السلام و ر ح م ة الله ا ل و رد شيء في السنه عن صيام يوم عاشورا و أ ن ه يجب أ ن تصوم يوما قبله و يوما بعده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 بعده. امراه ت س أ ل وتقول ب أ ن ه كان لديها اربع خواتم فضيه لم تكن تعرف قيمتها و مكثت معها قرابه الخمس و الثلاثين عاما لم تخرج زكاتها وتقول إ ن ه ا لم تكن تلبسها او تحتفظ بها بل كانت مهمله مما أ د ى لضياعها و قبل سبع سنين وجدت شبيها لها في السوق و كانت قيمتها ستون ريالا أ ر ب ع خواتم من ستين مئه و ر ب ي ن ريال أ ق ل من النصاب فلا ز ك ا ة فيها والله أ ع ل م صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى الله نبينا أعلم على آله عبده وصحبه محمد